كل محدثة بدعة وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ضلاله وكل ضلاله في النار أ م ا بعد فقد توقف بنا الكلام في كتاب منهج ا ل س ا د ك ي ن للشيخ ا ل إ م ا م عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى إ ل ى قوله و أ م ا ص د ق ة ا ل أ ث م ا ن فقد تقدم أ ن ه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم وقبل أ ن أ د خ ل في هذا الكلام أ ح ب ب ت أ ن أ ع ي د الكلام في أ م ر قد سبق وهو قوله رحمه الله تعالى فيما أ و ر د ه من حديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خ ش ي ة ا ل ص د ق ة مثاله في ا ل أ م ر في البهائم التي هي م ت ف ر ق ة فلا يجمع بينها خ ش ي ة ا ل ص د ق ة مثاله لو أ ن لو انه يوجد شريكان أ ح د ه م ا له م ئ ة راس و ا ل آ خ ر له م ئ ة واحد ف من الغنم ف م ئ ة راس من الغنم كم فيها شاه و ا ح د ة طيب و م ئ ة واحد أ ي ض ا فيها شاه و ا ح د ة ف لا يجوز للمتصدق أ ن يجمع بينهما ليكون العدد م ئ ت ي ن واحد من الغنم كم فيها ثلاث من الشياح ف إ ذ ا هنا لا يجمع بين متفرق ي ن لا يجوز للمتصدق أ ن يقول أ ن ت م ا متجاوران فاجعلا فاجعل فاجعل مالكما كمال واحد ف إ ن هذا لا يجوز هم على الانفراد لكل واحد منهما أ و على كل واحد منهما شاه طيب لو اجتمعت م ئ ت ي ن واحد كم فيها من الـ من الـ من ا ل ص د ق ة عندنا م ئ ت ي ن واحد من الغنم كم فيها من ا ل ص د ق ة ثلاث ثلاث شياه واضح طيب و أ م ا قوله ولا يفرق بين مجتمع خ ش ي ة ا ل ص د ق ة مثاله لو كان هناك شريكان كل واحد منهما يملك عشرين ر أ س ا من الغنم عشرون وعشرون كم أ ر ب ع و ن و في ا ل أ ر ب ع ي ن كم من الغنم شاع طيب في العشرين كم من ا ل ص د ق ة ولا شيء فلا يجوز أ ن يفرق بين مجتمع, مجتمع خ ش ي ة ا ل ص د ق ة طيب انتهينا ا ل آ ن بما يتعلق ب ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن ز ك ا ة ا ل أ ث م ا ن والمراد ب ا ل أ ث م ا ن الذهب و ا ل ف ض ة وسميت بذلك ل أ ن ه ا ثمن لشراء السلع ثمن لشراء السلع وتثمن بها ا ل أ ش ي ا ء تقوم والدليل عليهم ن ا ل ق ر آ ن قوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والذين يكلزون الذهب و ا ل ف ض ة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أ ل ي م ومن ا ل س ن ة قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عند مسلم ما من صاحب ذهب ولا ف ض ة لا يؤدي منها حقها الا إ ذ ا كان يوم ا ل ق ي ا م ة صفحت له صفائح من نار ف أ ح م ي عليها في نار جهنم فيكبأ بها فيكوى بها جبيع جنبه وجبيله وظهره الحديث و أ ج م ع أ ه ل العلم على وجوب الزكاه في الذهب و ا ل ف ض ة نصاب الذهب ونصاب الفضه ة نصاب ا ل ذ ب و ننظر ص ا الفضة ب ن أ و ل ا ماذا يقول الشيخ يقول رحمه الله تعالى و أ م ا ص د ق ة ا ل أ ث م ا ن فقد تقدم أ ن ه ليس فيها شيء حتى تبلغ م ئ ت ي درهم يعني ا ل ف ض ة ا ل ف ض ة إ ذ ا كانت أ ق ل من م ئ ت ي درهم لو كانت م ئ ة وتسعه وتسعون و ث ل ا ث ة أ ر ب ا ع ما بلغت المئتين فليس فيها شيء أ ي ن تقدم هذا تقدم هذا في الحديث وفيه وفي ا ل ر ق ة في م ئ ت ي درهم ربع العشر هذا الذي تقدم لكن هنا سيفصل فقال فقد تقدم أ ن ه ليس فيها شيء حتى تبلغ م ئ ت ي درهم ي ن وفيها ربع العشر الواجبه ز ك ا ا ة ل فيها ربع العشر طيب ا ل آ ن أ ب غ ى كل واحد منكم لو يستطيع أ ن يكتب معي في و ر ق ة أ و في مكان فارغ من الكتاب الكلام الذي أ ر ي د أ ن أ م ل ي ه عليكم شيئا فشيئا نقول أ و ل ا نصاب الذهب نصاب الذهب عشرون دينارا عشرون دينارا أ س ف ل منها تكتب الدينار ثم تضع كده ا ش ا ر ة يساوي مثقال إ ذ ا نصاب الذهب عشرون دينارا عشرون مثقالا طيب أ س ف ل منها أ ك ت ب نصاب الذهب بالجراء بالجرامات يعني جرام الذهب العلماء لا تكتبوا هذا ابين ا ل آ ن العلماء اعتبروا في ا ل أ ث م ا ن نصاب الذهب بالمثقال ل أ ن ه لم يختلف في ج ا ه ل ي ة ولا إ س ل ا م أ م ا ا ل ف ض ة فحصل فيها خلاف ف ا ع ت ب ر و ا بالذهب بالمثقال من الذهب طيب كل ع ش ر ة دراهم اكتب هذا كل ع ش ر ة دراهم تساوي سبعه مثاقين إ ذ ا نصاب ا ل ف ض ة إ ذ ا قلنا مئتين درهم معناه كم كل عشره دراهم سبعه مساقين ا ل ف ض ة فيها كم أ ق س م مئتين على عشره كم تعطيك عشرين اضرب عشرين في سبعه كم مئه واربعين مئه واربعين مثقال مئه واربعين مثقال من ا ل ف ض ة يساوي ا ل ن ص ا ر طيب ا ل آ ن لازلنا في الذهب ا ل ف ض ة ذ ك ر ن ا ه عرضا جنبوه إ ذ ا كل عشر الدراهم يساوي سبعه مساقين ا ك ت ب في ا ل ص د ر الذي تحته المثقال يساوي أربع ر ج اربعه م خمسة ا فاصلة ت و ع ش ي ن أ ر جرامات ف ا ص ل ة خ م س ة وعشرين اللي هي أ ر ب ع ه جرامات وربع طيب ا ل آ ن عندنا الجرام الجرام الذي يوازي المثقال اربعه فاصله خمسه وعشرين طيب وقلنا قلنا ان ه كل مثقال بدينار فاذا كان عشرين دينار نضربها في اربعه وخمسه وعشرين كم تطلع لنا خمسه وثمانين جرام, 85 جرام. هذا هو نصاب الذهب خمسه وثمانون جرام أ ع ي د لكم من الكلام هذا ل أ ن ه فقط يحتاج إ ل ى أ ن تتنبه من أ ي ن ج ا ء و ا هذا العدد ما معنى هذا العدد واضح سهل ان إ شاء الله ساعيد لكن نكمل ا ل آ ن ثم أ ر ج ع إ ذ ا خمسه وثمانون نصاب الذهب خلاص طيب إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نعرف إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نعرف هل, الذهب اليوم، هل المال ذ ه ب الزهر ي و هل م الذي ا ل عندنا ا ل يبلغ و م ي ق ي م ة النصاب من الذهب أ و من الفضه اولا من الذهب إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نعرف هل المال الذي عندنا بلغ ق ي م ة النصاب من الذهب ماذا نفعل نضرب خمسه وثمانين في ق ي م ة الجرام اليومي مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال نفرض أ ن ق ي م ة الجرام من الذهب نفرض عشرون ريال عشرين ريال تمام فعندنا خ م س ة وثمانين نضربها في كم في عشرين كم يطلع لنا أ ل ف و س ب ع م ا ئ ة فمن ملك أ ل ف و س ب ع م ا ئ ة فما فوق ففيها ا ل ز ك ا ة لكن انتبه اليوم ق ي م ة الجرام من الذهب عشرين ب ك ر ة قيمته ثلاثين فما تيجي تضربه في عشرين تضربه في ثلاثين في ق ي م ة اليوم واضح طيب كذا تستطيع طبعا ع ن د ا ل عدد سبعمئه طيب نبغى نخرج منها ربع العشر ربع العشر الناتج يعطيك كم يعطيك يعطيك ق ي م ة ال ا ل ز ك ا ة واضح طيب نعيد ا ل آ ن خطوات من جديد فنقول نصاب الذهب نصاب الذهب عشرون مثقاله عشرون دينارا والدينار يساوي مثقال إ ذ ن عشرون مثقاله ت ه ي ن ا طيب بالجرامات من الذهب بالجرامات من الذهب نقول ا ل م ف ق ا ل يساوي من الجرامات اربعه خاصه خمسه وعشرين يعني اربعه ربع هذا ا ل م ف ق ا ل الواحد طيب نضرب ه في كم نضرب ه في عشرين في نصاب الذهب عشرون في عشرين تمام الناتج خمسه وثمانين الناتج خمسه وثمانين طبعا أ ن ا لو كلمت ا ل ع ا م ي ما أ ق ل و ا هذه التفاصيل لكن أ ن ت م ك ط ل ب ة علم لابد ت ف ه م هذه ا ل أ م و ر حتى تتضح ع ن د ك و إ ل ا ا ل ع ا م ي م ب ا ش ر ة نقول له كم تملك مثلا من كذا كم ق ي م ة ا ل ج ر ا م باليوم نضرب خمسه وثمانين ثم ننظر بين ما يملك وبين ناتجه اليوم إ ن كان ما يملك أ ق ل نقول له ما عليك ز ك ا ة كما يملك م س ا و ن أ و أ ك ث ر نقول عليك ا ل ز ك ا ة واضح بالعيد م ر ة أ خ ر ى نصاب الذهب عشرون دينارا والدينار يساوي مثقال بالجرامات المثقال يساوي اربعه خمسه وعشرين اربعه ربع اربعه فاصله خمسه وعشرين جرامات طيب اذا اردنا أ ن نستخرج النصاب فنضرب اربعه فاصله خمسه وعشرين في كم في عشرين عشرين هذه إ ي ش عشرين مثقال عشرين دينار طيب الناتج يساوي خ م س ة وثمانون يساوي خ م س ة و ث م ا ن ي ن طيب إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نعرف ق ي م ة النصاب في اليوم نضرب ا ل خ م س ة و ث م ا ن ي ن هذه في ق ي م ة الجرام الجرام يختلف من يوم و آ خ ر ولذلك هم يقولون دائما الذهب طالع و ي نازل طالع و ي نازل تختلف خ ت ل ف سعره ي سعره طيب اذا الف وسبعمئه لو قلنا مثلا ضربنا خمسه ث م ا ن ي ن في كم قلنا في عشرين تطلع الف وسبعمئه كم فيها كم فيها المجموع اه كم خم... آه... شوفي ا ل أ ل ف ي ة كم ا ل أ ل ف ي ة ا خمسه وعشرين خمسه وعشرين ها طيب بدل عندنا سبعمائه في كل مائه ريالين وربع أ و ريالين خلو خمسه ريالين وربع و ن ص ها ونصف طيب يصير س ب ع عشر ونصف اذن فيها كم خمسه وعشرين سبعه عشر ونصف كم فيها ثلاثين اربعين سبعه اربعين ونصف تقريبا كذا أ ق س م أكسم أ ن ت ل ح ظ ة ل ح ظ ة نحن جبنا قلنا في الالف كم خمسه وعشرون س ب ع ة عشر ونص هذا ا يظهر وخمس وعشرين كم اثنين واربعين و نص ر واضح ونصر ا كذا نطلع ق ي م ة الذهب بالجرام عرفت ا ل ط ر ي ق ة ا ل آ ن ولا أ ع ي د ه اعيد, اعيد. أ م ر ة ث ا ن ي ة طيب نقول الذهب اللي ص ا ب و عشرون دينارا هو ممكن لكن نحن نبغى ايش نبغى نعرف الطرق ا ل ا و ل ي ة هذه بعد كذا الطرق ا ل س ر ي ع ة هذه امر اخر لكن هذه الطرق اللي يذكرها العلماء ومشون ع ل يعني ه ي اي مبلغ نقسم على الطب هو الان على اربعين يطلعلك العشر لكن الان نحن ما نبغى, الآن ما نبغى فقط نطلع العشر الان اول ا ل خ ط و ة عندنا نحن ايش نبغى نعرف النصاب بلغ ولا ما بلغ بعد ذلك العشر أ و ربع العشر بعد ذلك ربع العشر بعد ما نطلع النصاب نقسم ه على أ ر ب ع ي ن ها نعم طيب ف إ ذ ا نعود م ر ة أ خ ر ى نقول نصاب الذهب بالدنانير عشرون دينارا وكل دينار يساوي مثقال إ ذ ا عشرون مثقالا بالجرام, بالجرام بالجرامات نقول المثقال الواحد قيمته أ ر ب ع وربع يعني أ ر ب ع ف ا ص ل ة خ م س ة وعشرين نضربها في كم في عشرين اللي هي عشرون مثقالا أ و عشرون دينارا الناتج من ضرب أ ر ب ع ه و خ م س ة وعشرين في عشرين يساوي خ م س ة وثمانون فنصاب الذهب خ م س ة وثمانون إ ذ ا بلغ ما قيمته خ م س ة وثمانون من الذهب يكون فيه النصاب و نضرب خمسه و ثمانين في سعر الجرام اليومي إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نخرج ا ل ذ ك ا ء في يوم ما ثم الناتج نقسمه ثم الناتج يكون فيه ربع العشر ط ر ي ق ة س ر ي ع ة كما ذكرها اخوانكم نقسم مثلا الف و س ب ع م ئ ه على كم على اربعين نقسم الف و س ب ع م ئ ه على كم على اربعين كم تعطينا نعم جسمه أ ر ب ع ي ن مثل ما ذكر إ خ و ا ن ك م فيها اثنين واربعون ونصف طيب نرجع م ر ة ث ا ن ي ة نصاب ا ل ف ض ة نصاب ا ل ف ض ة ا ل ف ض ة م ئ ت ي ن درهم نصابها م ئ ت ي ن درهم لقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليس فيما دون, خمسة ليس فيما دون خمس ة ليس ي ف م اواق د ن خمس أ و صدقه و ا ل ا ق ي ة ب كم درهم باربعين لو ضربت خ م س ة في أ ر ب ع ي ن كم تساوي مئتين درهم طيب إ ذ ا النصاب ا ل ف ض ة مئتين درهم وهو ما يعادل خ م س ة أ و ا ق ن و ا ل أ و ق ي ة ب أ ر ب ع ي ن درهم طيب لو قيل لك كان من صداق من مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي ع ش ر أوقية ا و ق ي ة ونصف ونش اللي هو النصف طيب كم يساوي كم ستمئه احسن ما شاء الله عليه خ م س م ئ ه ل أ ن ه كم قلنا اثنى ش ر و ق ي ه ل ق ي ة بكم باربعين ستنعشر باربعين كم اربعمئه وثمانين ونصف اوقيه عشرون و ا ر ب ع م ا ئ ة وثمانين ك م خ م س م ا ئ ة هذا ا ل آ ن فقط من باب التدريب العقلي ليس من باب ا ل ز ك ا ة خلاص ا ل آ ن ندخل ل ل ز ك ا ة حساب ا ل ف ض ة بالجرامات قالوا خ م س م ا ئ ة وخمس ة وتسعون ي ن ق ا ل ا خمسمائة وخمسة س و و ت ع طيب إ ذ ا أ ر د ت ان تعرف قيمه ة ا ل المال الذي يبلغ النصاب من ج ه ة ا ل ف ض ة تضرب سعر الجرام من ا ل ف ض ة في خمسمائه و خمسه تسعين نفرض مثل ما يعني على سبيل المثال سعر الجرام نفرض سعر الجرام من ال من ا ل ف ض ة قلنا كام خمسمائه و خمسه تسعين تضربها في ق ي م ة الجرام من ا ل ف ض ة لما تروح ع ن م ا اصحاب الذهب و ا ل ف ض ة يقول لك مثلا الجرام قيمته الجرام قيمته خ م س ة وسبعين في ا ل م ي ة خ م س ة وسبعين في ا ل م ي ة كيف تكتبها في ا ل آ ل ة ا ل ح ا س ب ة تكتب صفر ثم ف ا ص ل ة ثم خ م س ة وسبعين فيساوي كم أ ر ب ع م ا ئ ة و س ت ة واربعين فاصل خمس ة و عشرين ربع م ا ئ ة و س ت ة و اربعين ريال تقريبا و ربع يعني خلاص ف إ ذ ا ملكت هذا من ا ل ف ض ة إ ذ ا إذا, اذا ملكت ق ي م ة هذا باعتبار نصاب ا ل ف ض ة قد بلغ النصاب قد بلغ النصاب طيب لماذا يذكر العلماء الذهب و ا ل ف ض ة أ و خلينا قبل لماذا يذكر نصاب ا ل ف ض ة واضح و لا ع ي د م ر ة ث ا ن ي ة واضح أ ع ي د أعيد... طيب أ ع ي د م ر ة أ خ ر ى نقول نصاب ا ل ف ض ة أ ر ب ع و ن نصاب ا ل ف ض ة م ئ ت ي ن درهم نصاب ا ل ف ض ة م ئ ت ا درهم خلاص طيب جاء في الحديث ليس فيما دون خمس أ و ا ق ص د ق ة معناه ا ل و ق ي ه كم نكس مائتين على خ م س ة كم في كم ص ي ر أ ر ب ع ي ن درهم إ ذ ن ا ل و ق ي ه تعادل أ ر ب ع ي ن درهم طيب بالجرامات نصاب ا ل ف ض ة خمسمائه وخمسه تسعين اذا أ ر د ت أ ن تعرف هل بلغ مالك النصاب من ج ه ة ا ل ف ض ة تضرب سعر الجرام من ا ل ف ض ة اليومي بخمسمائه وخمسه تسعين فلو نفرض كان قيمته ريال واحد فتضرب خ م س م ا ئ ة و خ م س ة و تسعين إ ذ ن اذا م ا ل ك خ م س م ا ئ ة و خ م س ة و تسعين ف أ ك ث ر ف أ ن ت مالك للنصاب فيها ربع ل ع ش ربع فيه ر العشر واضح ل ف ي ه إ ش ك ا ل واضح طيب يبقى وهذه م س أ ل ة س ت أ ت ي ن ا لكن نذكرها ا ل آ ن سريعا لماذا يذكر العلماء النصاب من الذهب و ا ل ف ض ة ل أ ن ه لا يستويان قد يستويان وقد لا يستويان و هو الغالب فقد يكون المال الذي عندك على نصاب ا ل ف ض ة بلغ, بلغ يعني بلغ النصاب على حساب ا ل ف ض ة بلغ النصاب وعلى حساب الذهب ما بلغ النصاب طيب ماذا افعل ب أ ي ه م ا اخرج قالوا تخرج ب ا ل أ ح ض للفقراء والمساكين تخرج للاحظ للفقراء والمساكين فلو كان على كلا الاحتمالين ما في ا ل زكاه انتهينا ف إ ذ ا كان في أ ح د ه م ا ل زكاه و ا ل آ خ ر ما في زكاه فتخرج نفرز كان في ا ل ف ض ة ا ل زكاه والذهب ما فيها زكاه فتخرج على نصاب ا ل ف ض ة ط ب لو كان في الفضه زكاه وفي الذهب ف ض زكاه واضح فتخرج على أ ي ه م ا طيب نعم يستدلون على هذا بحديث علي رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ن س ب ة لنصاب الذهب ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ف إ ن كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ففيها نصف دينار وهو حديث اختلف اختلف في صحته حديث اختلف في صحته جاء مرفوعا وجاء موقوفا ج و د ا س م ا د ه العراقي وابن حزم وابن الملقن و الالباني رحمه الله تعالى سبحان الله الواحد ما تطمئن نفسه إ ل ا لم يسمع ك ل م ة ا ل أ ل ب ا ن ي لا طعن في من سبق فكلهم علماء وكلهم أ ئ م ة ولكن ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى تميز ب ا ل د ق ة في هذا الباب حتى قال يعني بعض أ ه ل العلم إ ن ه لم ي أ ت ي بعد الحافظ بن حجر في علم الحديث مثل ا ل أ ل ب ا ن ي ما أ ت ى بعد الحافظ بن حجر في علم الحديث مثل ا ل إ م ا م ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى نعم ف إ ذ ا ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى يصحح هذه ا ل ر و ا ي ة قوله صلى الله عليه وسلم نصف, نصف دينار عشرون دينار فيها نصف دينار معناه كم ربع العشر ربع العشر طيب تاتي معنا أ و تبقى معنا م س أ ل ة ز ك ا ة الحلي هل في الحلي ز ك ا ة للعلماء فيها أ ق و ا ل منها أ ن ه لا ز ك ا ة في الحلي إ ذ ا كان متخذا ل ل ق ن ي ة يعني للباس ل والاستعمال والاقتناع وقول ثاني أ ن ه فيها ا ل ز ك ا ة كم مقداره كمقدار م الذهب و ا ل ف ض ة وقول ثالث أ ن فيها ا ل ز ك ا ة ولكن ليست ربع العشر و إ ن م ا مطلق ا ل ص د ق ة و هذا ق و ل الثالث يعني تدل عليه ا ل أ د تدل ل عليه ة ا ل أ د ل ة ف إ ن النبي صلى الله عليه و سلم يعني في بعض الروايات لما أ ن ك ر على تلك التي كانت ل ا ب س ة الحلي قال هلا هل تصدقتي, أو هل تصدقتي فقالت لا ف أ ن ك ر عليها عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و أ د ل ه اخرى ا ل م س أ ل ة هذه إ ذ ا أ ر د ت أ ن ت ق ر أ ا ل أ ق و ا ل فيها يعني م ح ر ر ة فقد ناقشها الشيخ محمد بازمول حفظه الله تعالى في كتابه ماذا من يعرف الترجيح في مسائل الصوم و الذكاء ففي مسائل ا ل ز ك ا ء ذكر هذه ا ل م س أ ل ة و رجح هذا القول الثالث فيما اذكر رجح هذا القول الثالث فيما اذكر طيب ف إ ذ ا نقول على ا ل م ر أ ة أ ن تخرج ص د ق ة م ط ل ق ة غير م ق ي د ة بربع ا ل ع ش أو غير العشر بما تجد بها نفسها ص د ق ة عن هذا الذهب الذي تلبسه وهذا القول أ ق ر ب ل ل أ د ل ة هذا القول أ ق ر ب ل ل أ د ل ة طيب ا ل أ و ر ا ق ا ل ن ق د ي ة المال هذا المال هذا كالنقدين حكمه حقه حكم ق ح النقدين فيه ربع العشور إ ذ ا بلغ النصاب اذا بلغ النصاب كيف نستخرج نصابه كما استخرجنا أ و ل في الذهب و ا ل ف ض ة طيب انتهينا ا ل آ ن من ق ض ي ة الذهب و ا ل ف ض ة و ما يتعلق بزكاتهما طيب و ما يتعلق بنصابهما ثم بزكاتهما قال الشيخ رحمه الله تعالى واما صدقه الخارج من ا ل أ ر ض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خ م س ة أ و س ق من التمر ص د ق ة متفق عليه والوسق ستون ص ا ع ا فيكون النصاب للحبوب والثمار, والثمار ثلاثمئه صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أ و كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري وعن سهل بن أ ب ي ح ث م ة قال أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا خرصتم فدعوا الثلث ة ف إ ن لم تدعوا الثلث ة فدعوا الربع رواه أ ه ل السنن رواه أ ه ل السنن ثم قال و أ م ا عروض ا ل ت ج ا ر ة طيب و أ م ا الخارج من ا ل أ ر ض من الحبوب والثمار ا ل آ ن انتقل للنوع الثالث انتهينا من ز ك ا ة البهائم بقر غنم بقر ابن ثم انتهينا من ز ك ا ة الذهب و ا ل ف ض ة ا ل أ ث م ا ن و ا ل آ ن ز ك ا ة الخارج من ا ل أ ر ض والخارج من ا ل أ ر ض كم نوع نوعان الحبوب والثمار والركاز, الحبوب والثمار والركاز. أ م ا الركاز فقد سبق معنا أ ن فيه كم الخمس طيب كم يبلغ هل له نصاب ما له نصاب إ ذ ا كان ركازا دفن ا ل ج ا ه ل ي ة تخرج الخمس مما كان فيه قل أ و كثر قل أ و كثر لعموم قولي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و في الركاز الخمس خلاص انتهينا من الركاز نجي للحبوب و الثمار الحبوب و الثمار زكاتها و ا ج ب ة ب الكتاب و ا ل س ن ة أ م ا الكتاب فقوله عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ن ف ق و ا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وقوله عز وجل و آ ت و ا حقه يوم حصاده و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل س ا ب ق ة و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل س ا ب ق ة ف ق و ل ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث أ ب ي سعيد الخدري عند مسلم ليس في حذب ولا ز م ل ص د ق ة حتى يبلغ خ م س ة أ و س ق والوسق كما ذكر معكم ستون صاعا ف إ ذ ا خ م س ة أ و س ق في ستين كم تساوي ث ل ا ث م ا ئ ة صاع فنصاب الحبوب و ا س ت م ا ل غ ت ث ل ا ث م ا ئ ة ص اذا ع نصابها إ بلغت ث ل ا ث م ا ئ ة صاع بعد أ ن ينقى و يصفى في الحبوب و بعد أ ن يجفف من الثمار بعد أ ن يجفف من الثمار طيب و م ر معنا قول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ليس فيما دون خ م س ة أ و س ق من التمر ص د ق ة طيب اذن كتاب و س ن ة و أ ج م ع اهل العلم على ذلك والصاع المراد به الصاع النبوي أ ي الذي هو ما يساوي أ ر ب ع ة أ م د ا د من كفين معتدلتين فاذا إ ذ بلغت ف إ بلغ الخارج من ا ل أ ر ض من حبوب و ث م ا ء ث ل ا ث م ا ئ ة صاع وجب إ خ ر ا ج كم وجب إ خ ر ا ج العشر ي ونصف العشر ي لكن كيف ان كانت, ان كانت هذه الحبوب والثمار س ق ي ه ا أ ك ث ر العام عن طريق المطر والعيون وما لا كلفه فيه ففيها كم العشر ي و إ ن كان تحمل صاحبها ك ل ف ت و ك ل ف ت الماء و إ ح ض ا ر ه ففيها نصف العشر. ما الدليل الدليل الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيما أ خ ر ج ه البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر حيث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما س ق ط السماء والعيون أ و كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر ما العثري قالوا العثري هو الذي يصل إ ل ى الماء بعروقه يمتد إلى الداخل يمتد الى د يمتد ا خ ل ل إ الداخل داخل ا ل ت ر ب ة طيب وهنا قال وعن سهل بن أ ب ي ح ت م ة أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا خرصتم فدعوا الثلث ة و إ ن لم تدعوا الثلث ة فدعوا الربعه رواه أ ه ل السنن رواه اهل السنن وضعفه الالباني رحمه الله تعالى الحديث ضعيف لكن عليه العمل عند بعض اهل العلم ما معنى او ما الفائده التي لاجلها اوردها المصنف هنا وهذا من المصنف رحمه الله تعالى من دقيق فهمه اورد حديث فيما سقط السماء او حديث عفوا ما سبق ان ذكرناه ليس فيما دون خ م س ة أ و س ق من التمر ص د ق ة يعني هذا النصاب إ م ا أ ن نصل إ ل ي ه عن طريق الصاع كيلا أ و وزنا و إ م ا أ ن نصل إ ل ي ه بالتقدير وهو الذي يسمونه ا ل خ ر س يسمونه الخرس وهو الذي يسمونه الخرس, الخرس خلاص ما معنى م ع ن ى أ ن ينظر رجل من ذوي ا ل خ ب ر ة مو كل واحد رجل من ذوي ا ل خ ب ر ة أ ن ينظر إ ل ى النخل والثمار فيقول مجموع وهي على يعني على النخل فيقول مجموع ما في, ما في هذه النخل من تمر ربما ع ش ر ة أ و ص ق ع ش ر ة أ و ص ق مثلا خلاص هل ا ل آ ن إ ذ ا أ خ ر ج ن ا التمر وجفع الرطب وجففناه ثم وزناه قد نجد أ ن ه ع ش ر ة قد نجد أ ن ه أ ك ث ر بقليل أ و أ ق ل بقليل واضح قد نجد انه مساو أ و أ ق ل أ و أ ك ث ر لكن بقليل وهذه ا ل أ ق ل ي ة أ و ا ل أ ك ث ر ي ة م غ ت ف ر ة متجاوز عنها يعني خلاص طيب لما يجي يخلص طيب يقول مثلا فيها مثلا عشرون وفقا ما يقول العشرين ينزل إ ل ى تسعه عشر الى ث م ن ت ا ش ف ي د ع قليلا ل أ ه ل ا ل أ ر ض ي د ع قليلا ل أ ه ل ا ل أ ر ض وعلى هذا يعني قال على هذا بعض أ ه ل العلم ل أ ن الخارص لما, لما يجي ي خ ر ص أ ي ض ا لا بد أ ن يراعي أ ن بعض الثمر قد يكون و ا غير صالح, صالح و يراعي أ ي ض ا م ص ل ح ة أ ه ل النخل طيب أ ه ل ا ل أ ر ض ط ي بهذا ب نكون قد انتهينا مما يتعلق بالخارج من ا ل أ ر ض ف إ ذ ا الخارج من ا ل أ ر ض نقول و اعتبار ا ل ن ص ا ف فيه إ م ا بالوزن والكيل و إ م ا ب ا ل خ ر ص ثم إ ذ ا بلغ خ م س ة أ و س ق ف أ ك ث ر ففيه ص د ق ة ا ل ز ك ا ة كم زكاته ان كان يسقى أ غ ل ب ا ل س ن ة ب ا ل أ م ط ا ر والعيون ففيه العشر و إ ن كان يسقى أ غ ل ب ا ل س ن ة ب ا ل ك ل ف ة ويتحمل صاحب ا ل أ ر ض الاتيان بالماء ففيه نصف ه العشر واضح طيب ثم انتقل إ ل ى آ خ ر نوع من أ ن و ا ع ا ل ز ك ا ة او من أ ن و ا ع ا ل أ م و ا ل التي تجب فيها ا ل ز ك ا ة وهو عروض ا ل ت ج ا ر ة عروض ا ل ت ج ا ر ة ما هي عروض ا ل ت ج ا ر ة عروض ا ل ت ج ا ر ة عندهم ا ل أ م و ا ل التي اعدت للبيع والشراء ل أ ج ل الربح ا ل أ م و ا ل التي اعدت للبيع والشراء ل أ ج ل الربح وعروض جمع عرض والعرب معناه معلوم في ا ل ل غ ة أ ي إ ب د ا ء الشيء ليراه الناس عرضه عليهم ليروه معلوم ان صاحب ا ل س ل ع ة ما يدرسها و يخفيها لا بد يعرضها على الناس صح ولا لا فيعرض ا ل ت ج ا ر ة أ ي ا ل أ م و ا ل التي أ ع د ت البيع والشراء و عرضت على الناس طيب قال وقال الشيخ رحمه الله و أ م ا عروض ا ل ت ج ا ر ة وهي كل ما أ ع د للبيع والشراء ل أ ج ل الربح ف إ ن ه يقوم إ ذ ا حال الحول ب ا ل أ ح ظ للمساكين من ذهب أ و ف ض ة ويجب فيه ربع العشر ومن كان له دين هذه مثلا ثاني طيب إ ذ ا عروض ا ل ت ج ا ر ة نصابها نصاب ماذا النقدين نصابها نصاب النقدين ف إ ن بلغت النصاب من ذهب أ و ف ض ة أ و أ ح د ه م ا عمل ب ا ل أ ح ظ لماذا للفقراء, عمل للفقراء. لماذا بالاحظ لان الزكاه سرعت لهم م و ا س ا ة لهم و إ ع ا ن ة لهم ف ا ل أ ح ظ لهم يعطون و المال ما ينقص من ص د ق ة المال ما ينقص من ص د ق ة بل يزيد باذن الله إ م ا في ما يحققه الله فيه من ا ل ب ر ك ة و إ م ا ما يحققه الله فيه من النماء و ا ل ز ي ا د ة ولذلك ا ل إ ن س ا ن المسلم ينبغي له أ ن لا يبخل أ ن لا يظن أ ن ه إ ذ ا أ خ ر ج المال أ ن ه خسر بالعكس هو إ ذ ا أ خ ر ج المال ابتغاء مرضاه الله عز وجل ف إ ن ه ب إ ذ ن الله يحقق خيرا كثيرا ي يحقق ر ا خ كثيره اذن عروض ا ل ت ج ا ر ة فيها ا ل ز ك ا ة طيب ما الدليل الدليل عموم قوله عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ن ف ق و انفقوا م طيبات يا أيها الذين كسبتم ما آمنوا أ ن من طيبات ما كسبتم وقوله عز وجل خذ من أ م و ا ل ه م ص د ق ة و أ ي ض ا ق و ل ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث معاذ ف أ خ ب ر ه م أ ن الله قد فرض عليهم ص د ق ة ت أ خ ذ من أ غ ن ي ا ء فترد على بقرائهم. ومر معكم في شرح الموطا ع ن شيخنا الشيخ محمد بازمول حفظه الله تعالى ب ا ل أ م س القريب لما ذكر لكم إ ن دليل م ش ر و ع ي ة عروض ا ل ت ج ا ر ة الاستصحاب مع عدم الدليل المانع من إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة فيها الاستصحاب مع عدم الدليل المانع من إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة فيها فما دام أ ن ا ل إ ن س ا ن أ ع د المال ل ل ت ج ا ر ة ربحا ف إ ن ه يخرج ا ل ز ك ا ة إ ذ ا بلغ النصاب من ذهب أ و ف ض ة كما مر معنا طيب مر معنا التنبيه إ ن ه إ ذ ا كان يبلغ النصاب ب ا ل ف ض ة دون الذهب فيخرج باعتبار ا ل ف ض ة واذا كان يخرج النصاب بالذهب أ ك ث ر ف إ ن ه يخرج باعتبار الذهب المهم ا ل أ ح ظ لمن للمساكين طيب ما الواجب فيه قال يجب فيه ربع العشر و طيب بقيت مسالتان او ث ل ا ث ة يذكرها المصنف قال ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أ و معسر لا وفاء له فلا ز ك ا ة فيه و إ ل ا ففيه ا ل ز ك ا ة هذه م س ا ل ة من ملك مالا ولكن هناك مانع من تمام الملك أ و من تمام التصرف فيه مثال ماذا أ و ما مثاله كان يكون عليه دين أ ن ا عندي م ئ ة أ ل ف لكن عندي دين م ئ ة أ ل ف أ و أ ك ث ر أ و أ ق ل بقليل واضح ف أ تجد فيه ا ل ز ك ا ة نقول لا لا زكاه فيه ف إ ن هذا الدين يمنع من ا ل ز ك ا ة طيب قال ومال لا يرجو وجوده كالمسروق أو او ل ل ض ا ا ئ ع ك م س ر ق أو الضائع كان عندك م ئ ة أ ل ف ض ا ع أ و انصرفت دورت, دورت بحث ما حصل نقول لك عليك ا ل ز ك ا ة نقول لا لا زكاة, فيها. لا زكاه عليك فيها طبعا حين المراد قبل حوالان الحول أ م ا إ ذ ا حال الحول على المال الذي عندي ثم تلف أ و سرق ثبت في ذ م ة ق ي م ة ا ل ز ك ا ة ثبتت في ذمه ق ي م ة الذكاء طيب قال كالذي على مماطل إ ن س ا ن يؤخر ما يؤدي الحق كل ما تاتي تطلبه كانك تشحن منه كما هو حال بعض الناس للاسف الشديد فلا شك ان هذا المماطل مطله ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم مطل بمعنى يعني تاخر وتمنع هذا ا ل إ ن س ا ن من اداء الحق و ق و ل ه مطلو الغني أ ي ت أ خ ي ر ا ل إ ن س ا ن الذي يقدر على السداد ظ ل كم من إ ن س ا ن عليه ديون ويسافر ويشتري سيارات ويشتري كذا والناس تنظر إ ل ي ه أ ص ح ا ب الدين ينظرون إ ل ي ه لا شك أ ن هذا ظ ل ومال الناس يعني من ال يعني من ال اولا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه يغفر للذنوب كل ذنب إ ل ا ف إ ن ه يغفر للشهيد كل ذنب إ ل ا الدين واضح والنبي صلى الله عليه وسلم م ر ة ترك ا ل ص ل ا ة على رجل عليه دين حتى تحمله أ ح د ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن فالدين شديد لا ينبغي التلاعب فيه بل ينبغي السداد ينبغي السداد و ا ل أ د ا ء و أ د ا ء حقوق الناس إ ل ي ه م خ ا ص ة ممن هو من يعني من سمته الخير والصلاه ف إ ن مثل هذا هو طبعا حكم عام ولكن ال الصلاح والخير الناس تثق بهم ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا اضطر للدين مثلا ولم يستطع ع د ا ؤ ه فلا بد أ ن يذهب لصاحب الدين يعتذر منه لا أ ن يهمله أ و يهرب منه طيب ف إ ن كان الدين عند إ ن س ا ن م م ا ط ن أ و إ ن س ا ن معسر ما معنى معسر قال لك لا وفاء له إ ي ش معنى لا وفاء له أ ي لا قدرته عنده على سداد الدين ما عنده لو بعته ما ج ب لك شيء ما عنده ق ي ن لو بعت كل ما عنده مما يملك ما يؤدي ربع مالك أ و دينك فهذا معسر لا, يعني لا تستطيع أ ن تستخرج منه قال لك الشيخ فلا زكاه ة ف ي فيه ل ا زكاة ف لماذا ما الذي ن ل ح و ا في ا ل ص و ر ة ا ل س ا ب ق ة أ ن استرجاع المال من هذه ا ل ج ه ة عسر وصعب طيب ف ل ذ ا قال و إ ل ا ففيه ا ل ز ك ا ة يعني لو كان الدين عند من ترجو أ ن يسد المال وعند إ ن س ا ن سيفي في موعده ف إ ن ه لو حال عليه الحول تخرج زكاته تخرج زكاته طيب لو كان المال عند إ ن س ا ن معسر أ و إ ن س ا ن م م ا ط ن أ ر ب ع خمس سنين ما أ ع ط ا ك المال ثم جاء بعد أ ر ب ع خمس سنين قال خذ مالك هل تخرج عن خمس سنين أ م تخرج عن ا ل س ن ة ا ل أ خ ي ر ة في خلاف بين أ ه ل العلم و ا يعني و ذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى أ ن ه يخرج فقط عن ا ل س ن ة ا ل أ خ ي ر ة ا ل س ن ة ا ل أ خ ي ر ة أ م ا ما قبل ف إ ن ه يخرج المال الذي ليس في يده و ينقص المال دون أ ن يستفيد منه ف ف ي ه ضرر عليه ف ف ي هكذا ضرر عليه ه ذكر بعض أ ه ل العلم ثم قال و يجب الاخراج من وسط المال و لا يجزء من العدوان و لا يلزم, يلزم الخيار الا ان يشاء ربه طيب هذه ا ل م س أ ل ة ب ا ل ن س ب ة للمزكي أ و الساعي الذي ي أ خ ذ الزكاه منه ما م المال الذي ي أ خ ذ ه هل ي أ خ ذ المال الغالي الثمين لا كما قال صلى النبي ل عليه وسلم لمعاذ قال ل ه كما ا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إ ي ا ك وكرائم أ م و ا ل ه م ما معنى كرائم أ م و ا ل ه م يعني ا ل أ م و ا ل ا ل غ ا ل ي ة ا ل ح ب ي ب ة إ ل ي ه م ا ل ث م ي ن ة عندهم لا تجد ت أ خ ذ تقول الله ه ص د ق في سبيل الله أ خ ذ هذه ل ا إ ن م ا ت أ خ ذ من الوخط واضح طيب عج يعني ارجاء ع ج ف ة يعني ق ل ع ة المال الاقل او الذي لا يساوي لا ما ت أ خ ذ ه في ا ل ص د ف إ ن م ا ت أ خ ذ الوقف طيب لو هو قال خذ هذه ا ل ن ا ق ة أ و خذ هذه ا ل ب ق ر ة أ و خذ هذا ا ل غ ن م قالوا ل ث م ي ن ه من الربا يعني اللي يهتم بها أ ه ل ه ا يسمنوها عندنا يقولون ي أ ك ل و ن عشان يذبحونه في العيد كذا ف ك ا ن يسمنونها يجيبون عندهم الشاه من الغنم أو من ا ل كذا ويجيبولها احسن العلاف ويعتنون بها واضح يعتنون بها اعتناء بالغ يعني وفعلا تربو سبحان الله تكون س م ي ن ة في بعض اصحاب ا ل ب ه ا ي م عندهم مثل هذه ع د ة واضح فالاصل ان المزكي أ و الساعي ما, ما ياخذ هذه ا ل أ م و ا ل لكن لو صاحب ا ل م ا ء قال هذه أ خ ر ج ه ا في سبيل الله صدقه نفسي م ط م ئ ن ة بهذا لا مانع من هذا ا ل أ م ر ل أ ن ه كما م ر معنا في قول النبي صلى الله عليه و سلم في ا ل ر و ا ي ة التي سبقت في أ و ل الكتاب إ ل ا أ ن يشاء ربه إ ل ا أ ن يشاء ربه يعني صاحبه يعني صاحبه ا ل م س أ ل ه ا ل أ خ ي ر ه مرت معنا وهي قول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قوله وفي حديث أ ب ي ه ر ي ر ة مرفوعا أ ي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس متفق عليه طيب وقد سبق معنا أ ن الركاز لا قليل او لا حد ل أ ق ل ولا أ ك ث ر ه او لا نصاب له م ع ي ة الشيء الذي يعني تستخرجه من دفن ا ل ج ا ه ل ي ة فيه الخمس واضح الشيء الذي ت خ ر ج ه من دفن ا ل ج ا ه ل ي ة فيه ا ل خ م س يقول هذا عندي حساب في ا ل م م ل ك ة وحساب خارج ا ل م م ل ك ة هل أ ج م ع ما في الحسابين ل ل ز ك ا ة أ م أ خ ر ج لكل حساب على حدا إ ذ ا حال الحول على الجميع تجمعهما معا واضح صاحب المال إ ذ ا عنده أ ك ث ر من حساب هو كحساب واحد هو كحساب واحد ولاحظ أ ن ه قد يكون عندك حساب مثلا سواء مال أ و ق ن م أ و شيء في الجهه اللي انت تريد أ ن تحسبها ما يبلغ النصاب ولو جمعتهما معا ولو جمعتهما معا يبلغ النصاب ف إ ذ ا العلماء أ ي ض ا نصوا على أ ن صاحب المال المتفرق إ ن كان واحدا هو كشيء واحد يقول هل تجوز قراءه ا ل ق ر آ ن على روح الميت نقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه الميت إ ذ ا مات يتبعه كم أ و انقطع عمله إ ل ا من كم إ ل ا من ثلاث إ ي ش قال صلى الله عليه و سلم ص د ق ة أ و أ و ولد صالح يدعو أ و علم ينتفع به أ و كما قال عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا ما ذكر هذا أ ن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن و تحدي ثواب ه و لذلك الشيخ العثيمين ر ح م ة الله عليه و غيرهم ن اهل العلم يقولون و الشيخ من باب أ ي ض ا فيما سمعته ر ح م ة الله عليهم جميعا قالوا ال ال يعني ان اردت الخير له فادعوا له إ ن أ ر د ت الخير له و تطبيق ا ل س ن ة الدعاء لا أ ن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن و تحدي الثواب وفي هذا القدر ك ف ا ي ة مما يتعلق بمنهج السالكين كم بقي من العشاء ينفع ن أ خ ذ أ ج ر م ي ة ولا نمشي خلاص هاي عبد الرزاق هاي إ ي ش عمر يكفي سبع دقائق أ ق ل يعني、ها. طيب اسال الله عز وجل أ ن ينفعني و إ ي ا ك م بما سمعنا و أ ن يكون ح ج ة لنا لا ح ج ة علينا كتاب ا ل ز ك ا ة كتاب سهل لكن يحتاج فقط حفظ ا ل أ ن ص ب ة و حفظ المقدار فيها و التطبيق يعني أ ن ا أ ع ل م أ ن بعض الطلاب قد يرى أ ن كتاب ا ل ز ك ا ة فيه ص ع و ب ة فيه ص ع و ب ة و عسر وهذا خ ط أ ل أ ن ه القاع شوفوا ا ل ق ا ع د ة ا ل ش ر ع ي ة التي يجب أ ن تضعها في ذهنك يا طالب العلم قول الله عز وجل ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر فالدين يسر الدين يسر و أ ي ض ا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا و أ ي ض ا قول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الدين يسر الدين يسر صح بهذا اللغه فيما أ ذ ك ر صححه ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى فينبغي أ ن تضع في ذهنك هذا ا ل أ م ر ليس في الدين أ م ر صعب إ ذ ا وضعت في ذهنك هذا ا ل أ م ر تستطيع أ ن تتغلب على أ ي ق ض ي ة ب إ ذ ن الله ع ل م ي ة مما تتعلق بالكتاب و ا ل س ن ة مما تتعلق بالكتاب والسنه أ م ا قضيه تتعلق بالمنطق وبالجدل و ب ا ل ف ل س ف ة هذا أ م ر آ خ ر احنا ما نتكلم عن هذا ا ل أ م ر وهذا المنطق و ا ل ف ل س ف ة والجدل يعني كما يقول ش ي خ الاسلام بن ت ي م ي ة عن, عن هذه ا ل أ م و ر لا ينتفع منها الذكي ولا يفهمها ا ل ب ل ي د الذكي ما ينتفع منها لماذا ل أ ن ه كما يقول العلماء هذه العلوم ا ل م ن ط ق ي ة و ا ل ف ل س ف ة تعقيد ل ل أ م ر السهل يعني ي أ ت ي ك ب ا ل أ م ر الواضح مع وجه ف أ ن ت تشعر أ ن ه هذا علم وهذه دقائق وهذه أ م و ر مهمه فتستصعب ا ل أ م ر هذا ومن أ خ ب ث ا ل أ م و ر عند اهل المنطق و ا ل ف ل س ف ة أ ن ه م يريدون بهذه الاعوجاجات إ خ ف ا ء باطلهم و إ ظ ه ا ر ه في ص و ر ة الحق لو أ ظ ه ر و ا ما عندهم من باطل واضحا لرفضته العقول القلوب ع و ا ل م ط م ئ ن ة ولكن يلف يمين ويسار يدوقك معه فتستسلم وتقع في مزالقهم ولذلك أ ه ل العلم أ ه ل ا ل س ن ة ينفرون من دراسه هذه العلوم الا بقدر ما تفهم به الاصطلاحات ا ل و ا ر د ة في كتب ا ل ع ق ي د ة والاصول حتى يعني تفهم م ر ا د ه م وهذا ما يسموه ب ا ل م ن ط ق ة المصفى على خلل ودغد فيه, فيه وفعلا ا ل م ن ط ق ة ا ل م ص ف ة هذا يعني سبحان الله يعني لو لما و ل ت ق ر أ ه على الشيخ أ و ت ق ر أ فيه تتعجب أذكر أنا و أ ن ا صغير يعني ربما عمري ث م ا ن ي ا ع ش أ و ت س ع ا ع ش و أ ن ا صغير لازلت يعني اذكر أ ن ا صغير عمري ث م ا ن ي ا عشر ت س ع ا ع ش طالب علم ب ا ل ن س ب ة للعلماء أ ذ ك ر أ ن ي ق ر أ ت إ ي س ا غ و ج ي و ق ر أ ت السلم المنورق على بعض ا ل م ش ا ي ر يعني ما خرجت من ا ل م ا د ة هذه إ ل ا بدواخان ا ل ر ا ز فهمتها استطيع إ ذ ا ق ر أ ت كتب ا ل ع ق ي د ة والاصول استطيع ادرس المنطق لكن نفسي ن ف ر ه منه ما منه ف ا ئ د ة بالعكس يعني ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا يعني شوفوا مثلا ا ل شغل ي عثيمين ا ل شغل ي عثيمين رحمه الله تعالى ب ن ب ا د وغيرهم قد يشرحون هذه المواد مع إ ض ا ح هذه العبارات في وقتها أ و في مجالها واضح فتكتفي عند ر غ س ه المنطق ولذلك لا نعرف أ ح د من علماءنا السلفيين يدرس الطلاب عند المنطق لعدم الجدوى فيه أ ومنه و ل أ ن العلماء لما يشرحون كتب العقيده وتاتي أ ل ف ا ظ م ن ط ق ي ة يبينونها واضح و ل أ ن ه أ ي ض ا غالبا يعني شروحات العلماء و أ ي ض ا مو غالبا الكتب ا ل س ل ف ي ة خ ا ل ي ة من المنطق والجدل واضح كتب ابن تيميه ل أ ن ه يرد على اهل المنطق وعلى اهل البدع لا بد ان س ت ع م ل هذه الاصطلاحات واضح فتحتاج ح ي ن ا ا بن عثيمين كذا كذا يشرح لك هذه ا ل ا ص ل ا ح ا ت صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم